الحمد لله الذي أنعم علينا برسالة محمد فأنار بها قلوبنا وهدانا إليها الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله فكل اطناب في حمد الله ايجاز. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واشهد ان لا اله الا الله. شهادة الحق. شهادة الحق. ومفتاح سفينة النجاح. من قالها من اتباع اي دخل في حمى الله ودخل في دائرة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد الرسول الله شهادة تنكشف بها الكروب شهادة تغفر بها الآثام شهادة تعلو على كل كلمة في السماوات والأرض. من كلمات الناس اللهم صل عليه وعلى آله الأخيار وعلى صحابته الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد يا خير أمة اخرجت للناس واتباع خير نبي قلت لكم في الاسبوع الماضي ان بعض الشباب من هذه الأمة الامة التي كلفها الله حماية الاسلام وكلفها الله ان تصدر الاسلام الى الدول والامم الاخرى. الى الامة التي كانت في ضياع في ضياع فايقضها الاسلام وجمعها الى الامة التي لم تكن شيئا مذكورا قبل لا اله الا الله. وبها اصبحت قائدة للدنيا ورائدة للفضيلة شاب من شباب هذه الامة يدعي انه يستطيع ان يؤلف قرآنا ويملي عليه الشيطان والتفاح والرمان فيقول هذا قرآن كقرآن محمد الذي يقول والتين والزيتون وشعرت ان مسيلمة جديدا جديدا يريد ان يظهر وان يمل على الشباب البريء الذي لا فهم له لدينه بان ما يقوله يشبه القرآن اقول مسيلمة لان مسيلمة عندما سأل ما سر ان يسارع الناس الى دين محمد. قالوا له معجزة محمد هي القرآن. كلامه معجز. فمن سمع القرآن امن بمحمد. قال مسيلمة الكذاب الهازل. الا استطيع ان اتي بقرآن كقرآن محمد. وماذا مسيلمة يسمع أتباعه كلاما يضحك الطفل الذي لا يعرف اللغة العربية. حدث الضفدع يقول لها يا ضفضاعة يا بنت الضفدعتين لماذا لا تعكرين الماء ولا تنقلين الطين? فيقول اتباعه امنا بك. يعني حلقة كحلقات الهزل التي تنعقد في بار او في كازين بعد الساعة الواحدة صباحا. عندما تلعب الخمر بعقولهم. ويلقى امرأة اسمها سجاح ادعت النبوة وهي ساقطت الخلق. فتقول له انت نبي وانا نبي ماذا نزل عليك? فيكلمها بكلام بزيء يسير فيها رغبتها فتقول انا اول من يؤمن بك واشهد انك نبي. كلام لا يتجاوز كلام الهازلين. بعد ان لعبت الخمر برؤوسهم برؤوسهم وقارنت في الاسبوع الماضي بين هذا الهزل وبين الشاب الالماني الذي تعرف على اية واحدة من القرآن الشاب ايه هسه الذي تعرف على قول الله سبحانه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون فكانت النتيجة ان قلت اليكم صوته يردد شهادة الحق. واليوم وبكل اعتزاز بديننا وبكل فخر بما انزل الله اليوم وقبل ان اصعد من بري هذا بدقائق معدودة ساق الله الينا رجلا. يعرف من العربية القليل وقال لي انني اريد ان اعتنق هذا الدين فادخلته في بيتي وتوتى وعلى ابواب مسجدكم هذا شهد مع جماعة من اخوانه نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله والشاب يجلس تحت منبر الان ويسمعني جددوا شبابكم بالاسلام وجددوا الاسلام بدينكم فانا على ثقة ان شباب الغرب والشرق لو فهم من اللغة العربية ما تفهمونه انتم يا اصحاب اللغة العربية من القرآن الذي تقرأونه في الفواتح وتستمعون اليه في المقابر لو فهم الغرب والشرق ما تفهمون من قرآن الفواتح والقبور لسارع الشرق والغرب وعجلت اليك رب لترضى وعجلت اليك رب لترضى. الاسلام القرآن. الاسلام مدينة امنة والقرآن داع الى دخولها وحصن حولها. فليافق الشباب الذي اسكرته الغفلة قبل ان يفوت الامة قطار النجاح. وبعد. هواصل حديثي عن اعجاز القرآن هواصل حديثي على الاقل حتى القى الله وقد بلغت ما يجب ان ابلغه لكم فلست عليكم بمسيطر ولا استطيع ان ارغم احدا على قبول الهداية اعجاز القرآن القرآن سبق أن تكلمت عنه من سنة أو أكثر جعل الله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والكبرى في القرآن لماذا؟ لأن معجزة كل نبي آمن بها بعض أتباعه وكفر من كفر ومات النبي وماتت المعجزة عصى موسى ماتت. يد السيد المسيح رفعت معه الى الله. نار ابراهيم اخمدها الزمن. السكين التي مرت على رقبة اسماعيل فلم تقطعها طاعت. سفينة نوح فقدناها. ناقة صالح ذبحت. ما بقي من معجزات الانبياء شيء من اجل ذلك اراد الله ان يجعل لمحمد معجزة في بقائها بقاء لكل المعجزات السابقة للانبياء فان بحثنا عن اي معجزة لنبي لا نراها الا في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. سوف انتظر قليلا دقيقة او اكثر حتى تعود حرارة الكهرباء. هي المقادير فلمني او فذر ان كنت اخطأت فما اخطأ القدر فجعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد في قرآن خالد ربما يسأل احد الشباب هل الطوراة معجزة وهل الانجيل معجز كالقرآن اقول لا وهذا لا ينقص من شأن النبيين شيئا. ذلك لان التوراة نزلت على موسى عليه السلام. والديانة اليهودية. يا شباب ارجو ان تستوعبوا هذه القضايا. الديانة اليهودية ليست بدين دعوة. ليست بدين دعوة. دين مغلق على اتباعه من بني اسرائيل. هذه الديانة اليهودية دين مغلق على اتباعه من بني اسرائيل فليس بحاجة الى معجزة لكي يدخل في الديانة اليهودية غير اليهود هذا شيء بالنسبة للانجيل الانجيل ايضا ليس معجزا في ذاته لماذا؟ لان معجزة النصرانية او معجزة الديانة المسيحية تتجسد في عيسى نفسه الذي أبرأ الأكمة والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله من أجل ذلك بقي القرآن وحده بحاجة إلى سلاح الإعجاز نثبته لندلل به على رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسع الله لمن وسع لإخوانه وسع الله لمن وسع لإخوانه وسع الله عليكم ان شاء الله. وللمؤمنين امثالها. صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كيف نعرف? او كيف نتعرف على بعض اعجاز القرآن? فاقول لكم يا شباب منكم من قرأ في الاذب ومنكم من قرأ في القانون. ومنكم من قرأ في علوم الفضاء ومنكم من قرأ في الطب ومنكم من قرأ في غيرها من العلوم الاخرى هل رأيتم رجلا هل رأيتم رجلا يستطيع ان يكتب في الادم بنفس القوة في الاسلوب التي يكتب فيها في الطب بنفس القوة التي يكتب فيها في علوم الفضاء بنفس القوة التي يكتب فيها في الاحوال الشخصية والقوانين بنفس القوة التي يكتب فيها في الوعظ والإرشاد وغير ذلك هل الرأيتم رجل يستطيع ان يكتب في كل تخصص بنفس القوة العالية التي يكتب فيها في تخصصه الاجابة لا لان كل انسان يجيد جانبا ويضعف في جانب اخر فانا مثلا واعز داعي انت كلمت عن الطب فانما اتحدث عن الطب حديث الرجل الذي لديه سطحيات او من كل بستان زهرة. اما معجزة القرآن الكريم فتتجسد في ان هذا الكتاب ان تكلم في كل تخصص في كل تخصص تكلم بنفس القوة التي يتكلم فيها في تخصص اخر. واضرب لكم بعض الامثلة. سمعون الصلاة على من نزل عليه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنفس القوة. يتكلم القرآن الكريم في التشريع. هذا تخصصه. هذا تخصصه. لكننا نعرف لغة رجال القانون. ونعرف لغة الفقهاء. ولكن القرآن شيء اخر. اسمعوا. ان تكلم في التشريع يقول بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم دير بالك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية الى اخر الاية. هنا يقول حرمت عليكم الميتة والدم عندما يتكلم القرآن عن الخمر يقول إنما الخمر والميسر والأمصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أجد هنا مغايرة بين الاسلوبين. يأتي بعض السكاره السكاره ويتحدث في الدين ويقول القرآن عندما تكلم عن الخمر قال فاجتنبوه. فلا فاجتنبوه. والحمد لله لم يقل حرمت عليكم الخمر. اي عبث هذا? اي عزل هذا? ان القرآن لا يستعمل كلمة اجتنبوه. الا في الامور الضخمة الكبيرة. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. واجتنبوا قول الزور. هل يمكن لأي مسلم عاقل? او لأي رجل يفهم اللغة? ان يقول ان الله سبحانه يقول اجتنبوا الرجس من الاوثان. يعني عبادة الاوثان ليست حراما. لكن الافضل ان نكتب هل يمكن لهازل ان يقول هذا? لا. ازا القرآن يستعمل في القضايا الكبيرة. جيتانيبو. واستعملها في الخمر. انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام مبتدأ ومعطوف عليه. اما الخبر ريجسون. ريجسون. الخبر الثاني. من عمل الشيطان. نمر الثلاثة فجيتانيبو. لو قلت لامرأتك. لا تتكلمي مع زوج اختك. لا تتكلم، فقد حرمت عليها ان تكلم زوجة اختها. دخلت البيت فوجدت زوجة اختها وامرأتك يجلسان في غرفة ولكن زوجتك البارة الطاهرة لا تكلم زوجة اختها. فعند ذلك تعلم انها احترمت كلامك. لانك قلت لها لا تكلميه فلم تكلم. اما اذا قلت لها اجتاني ابن الجيران اجتاني ابن الجيران ثم دخلت البيت فوجدت ابن الجيران يجلس مع زوجتك في غرفة واحدة عند ذلك ستعلم ان زوجتك لم تحترم كلامك لان كلمة معناها إن جلس هو في غرفة فاجلسي انت في غرفة ثانية. فلو قال القرآن الكريم انما الخمر حرام لكان الجلوس مع السكارة وبيع الخمر لهم شيء لا ينهى الله عنه. ولكن الله استعمل كلمة اجتنبوا بمعنى لا تجالسوهم عند الشر ولا تبيعوا لهم ولا تتكلموا معهم ما داموا سكارة. اذا كلمة التي قصدها الشرع تفيد اكثر مما تفيده كلمة حرم عليكم هذا ما يفهمه اساتزة اللغة من القرآن الكريم ومن اعجازها. هناك ملمح اخر. هناك ملمح اخر. احاول ان اترك لغة الخطيب ليوضحه لكم. صلوا على المصطفى رسول الله. لو دخلت أنت أو دخلت أنا على رجل يشرب خمر، فإنني أنظر إليه وأقول له هذاك الله. لكن ما رأيكم؟ دققوا، دققوا الخطيئة. ما رأيك لو دخلت على رجل يأكل حيواناً ميتاً? حيواناً ميتاً. ماذا سيحدث في نفسك عندما ترى رجلاً يأكل حيواناً ميتاً? او يشرب دماً? ماذا سيحدث في نفسك؟ او يحمل لحم خنزير فرحا بها ليأكلها مجرد أن يقع نظرك على رجل يأكل حيوانا ميتا أو يشرب دما أو يأكل لحم خنزير فإن نفسك ستفزع ويصيبك شيء من الجزع وتعرض بوجهك لأن هذا المنظر القبيح لا ترتاح له اما اذا رأيت رجلا يشرب خمرا فان نفسك لا تفزع من هذا المنظر جاءت الشريعة على القضايا التي من شأنها ان تفزع النفس وان تحرك النفس وان لا يطيق الانسان رؤيتها واستعمل القرآن كلمة حرم عليكم لان طبيعة النفس تنفر منها أما المسائل التي لا تنفر النفس منها بطبيعتها أضاف القرآن إلى ما يفهم التحريم كلمة فجتنبوه حتى نفر من المجالسة أو نفر من النظر إليهم وهم سكارة بحكم كلمة فجتنبوه لا بحكم كلمة حرم عليكم أرجو أن أكون قد وفقت في عرض الفكرة التي توصلت إليها من فاجتنبوه ومن حرم عليكم فالقرآن حديثه في التشريع معجز معجز إذا تكلم القرآن عن الجوانب التاريخية تلمس الإعجاز في كل آية من آيات القرآن أيضا وقرأوا مثلا اقرأوا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 لكن مع اهتمامه بالقصة نراه يضمنها معان جمالية رائعة. اسأل نفسي رب العالمين الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الاعين. مجرد ان تتكلم مع اخيك. قم يا فلان واحضر تعامل. ثم تشير اليه بطرف عينك. يعني صاهي ولا تحضر طعاما رب العالمين يسجل عليك خيانة العين. وقد جاء رجل من المشركين الذين بالغوا بالغوا في ازاء اسلام. وجاء للنبي وقال له اعف عني يا رسول الله اريد ان اسلم. فسكت النبي. فقال اعف عني يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام. سكت النبي. لان الجرائم التي ارتكبها كبيرة. قال الرجل اعف عني يا رسول الله. اعفو يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام. سكت النبي قليلا ثم قال له اذن الله لك فادخل الاسلام. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. خرج الرجل. فقال النبي الكريم. ليت احدا منكم قتله. قصاصا لاخوانه المسلمين قبل ان اعطيه بالسلام وقبل ان يدخل في الاسلام. فقال احد الصحابة الجالسين ليتك اشرت الي بعينك يا رسول الله. يعني فقط المسألة كانت لا تكلفك اكثر من ان تشير الي بعينك وانا اقطع رقبته قبل الدخول في الاسلام. نظر النبي الى الصحابي وقال واه كيف يكون لنبي خائنة عين? تريدني نبيا? اتكلم بلساني بشيء وبعيني بشيء اخر? ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله الذي يعلم خائنة الاعين وما تقفى الصدور? ويعلم السر واقفى? يقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى? ما تلك بيمينك يا موسى? سؤال عجيب. والاعجب من هذا السؤال ان موسى يعلم ان الله يعلم كل شيء. ومع ذلك موسى يقول لله هي عصايا. اتوكأ عليها. واهش بها على غنمي واحملها على ظهري واضع الطعام عليها واتيت بها من مكان كذا وهي افعل بها كذا الله أكبر وألقى موسى خطبة كاملة أو محاضرة كاملة في وصف العصا أو جزها القرآن في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى كيف يا موسى تطيل وتطنب وانت تتكلم مع من يعلم السر وأخفه وجمال القرآن يفرض علينا التنقيب لانك لو درست المسألة وجدت ان موسى ترك اهله وزهب يبحث لهم عن نار لعله يجد على النار هدى فناداه ربه من فوق سبع سماوات يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. واتبع هواه. وكان امره فرطة. عند ذلك ارتعش موسى وارتعت. وخاف وكادت تضطرب اعصابه وينسى كل شيء فقطع رب العالمين الحديث ليطمئن موسى اولا ويداعبه بهذا الحديث وقال له ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بي على غنمي ولي فيها مآرب اخرى فلما عاد لموسى الهدوء والسكينة. له رب العالمين اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى رب العالمين. هذا بالنسبة لله. اما بالنسبة لموسى كيف يطيل? ويطنب? الاطناب هنا جاء لجمال الحديث مع الله. لجمال الحديث مع الله. شعر موسى انه لأول مرة يتحدث معز العرش المكين لأول مرة لأول مرة فجمال الحديث مع الله جعل موسى يسهب في شرح العصا مع انه يعلم ان ربه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور تحدث القرآن عن يوم القيامة تحدث بنفس القوة وبنفس الاعجاز والجمال الذي يتحدث به عن التشريع وعن القصص القرآني. ولينقلنا القرآن دقيقة او دقيقتين الى يوم القيامة. في اسنوب قرآني لا يقوى احد من البشر على مثله بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكره يتحدث القرآن عن اليوم الآخر في حديث مسهب طويل نحن بحاجة أن نعيد النظر فيه وإلى دراسته ولكن القرآن وهو يتحدث عن اليوم الآخر فإنه يعالج بذلك قضايا دنيانا قضايا دنيانا التي نعيشها الشباب ان ذهب الى احد الخطباء. ووجد خطيب المسجد يتحدث عن الجنة وعن النار. خرج ساخرا. وقال الملا بيتكلم عن الجنة والنار. و... ماذا تريدون من الملالي ان يتكلموا? هل تريدون من الملالي ان يحطموا الظرة على المنابر? الملا يتحدث عن اليوم الاخر وعن القيامة وعن النار. اقول لكم. حديث لنا معشر الملالي ان نتحدث عن الجنة وعن النار. لاننا ان تحدثنا عن الجنة شممنا ريحها. وان تحدثنا عن النار شعرنا بحرها في اليوم الشديد البرد. وهذا يمنعنا من كثير من الاثام. لكنني ساختار آية واحدة. اية واحدة. حرصا على وقتكم الذي اصبح سمينا. سمينا آية واحدة بالله عليكم يا علية القوم انتحدث القرآن عن الجنة وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا اسمع اسأل الله ان يمتعك بالجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما القارئ العادي الذي تخصص ان يسمع قرآن الفواتح اذا سمع هذه الاية يقول ان يعني الجنة ليس فيها حديث ماجن ولا وينتهي الحديث عند هذا لكن هدف القرآن ابعد ابعد وقبل ان اوضح هدف القرآن اضرب لكم مثالا بسيطا. مصرحية او فيلم او قصة تعرض علينا لامرأة من حي شعبي من حي متواضع بسيط لامرأة قذرة اللسان سيئة السمعة يختاروها ويضع عليها هالة من الملابس الفاخرة. وزين المصطنعة ويحفظوها بعض الكلمات الراقية الإفرنجية قد مرنن وآكاي كلمات راقية ويجلسوها في حفل فيه مجتمع راقي هذه المرأة تظل تتحدث بالكلمات التي حفظتها خمس دقائق او عشر دقائق فإذا سقط على فستانها نقطة شربت انفجرت المرأة بلا شعور وعادت الى سفالتها الاولى والى اسلوبها الذي تربت عليه هذه حقيقة اسمعوا ماذا يريد ان يقول القرآن بدون تشبيه يقول رب العالمين ان اهل الجنة لا يتحدثون الحديث البزيء ولا يتكلمون الكلام التافه ولكن يتحدثون سلاما سلاما القرآن يريد بهذا ان يقول لك وان يقول لي ان اردت ان تكون من اهل الجنة فلا بد ان تعود لسانك في الدنيا على الحديث بحديث اهل الجنة افهموا رزقكم الله الفهم دربوا ألسنتكم على الكلام بكلام أهل الجنة فلا تقولوا لغوا ولا تقولوا فاحشا وقولوا سلاما سلاما وقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين فانها من كلمات اهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين هذا كلام اهل الجنة فالقرآن عندما يقول لنا ان اهل الجنة لا ينطقون إلا سلاما سلامة فالقرآن يريد هدفا تربويا أن نربي ألسنتنا على حديث أهل الجنة فإذا قدر الله لنا أن ندخلها لا نفسد الجنة ببزيء اللسان ولا سيء الطباع أدرك التعب من أجل ذلك أقول لكم الموضوع واسع ويحتاج إلى دراسة جديدة واسعة ولكن ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه عدد قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نتضرع إليك أن تثبت الإيمان في قلوبنا اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا اللهم أحينا على لا إله إلا الله وامتنا على لا إله إلا الله واحشرنا يوم القيامة على لا إله إلا الله وانفعنا يوم القيامة بشفاعة محمد الرسول الله انك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم اننا نتضرع اليك لحكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان توحد كلمتهم وان تجمع صفهم وان توحد قلوبهم وان ترفع الحقد من بينهم حتى يلتقوا جميعا على مأدبة الحق انك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك نسألك أن تطفئ نار الحرب بين المسلمين اللهم بنور وجهك الذي ملاءر كان عرشك نسألك أن تطفئ نار الحرب بين المسلمين اللهم بسلطانك الذي قهر من في السماوات ومن في الأرض نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين ووحد كلمتنا واجمع صفنا وأحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعتنا يوم القيامة مع أتباع لا إله إلا الله إنك أنت الله الأعز الأكرم وسحائب رحمتك مطرا على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يعمل فيه خيرا إلى يوم الدين اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يرضى عنكم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما لا تصنعون